ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin inna anzalnahu fi laylatil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 ta ma tala al fajr rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa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 Dėkime, am yonderi! Udomu kartenci ičiū apie, visą wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma aabud lakum dinukum waliyadin